23. استمع إلى العبارات وأعدها الثالث والعشرون من نيسان أبريل عيد الطفل والسيادة الوطنية التاسع عشر من أيار مايو ذكرى ترك وعيد الشباب والرياضة الثلاثون من آب أغسطس عيد النصر التاسع والعشرون من أكتوبر تشرين الأول عيد الجمهورية عيد الفطر عيد الأضحى أحب عيد الفطر أحب عيد الأضحى